وما يتذكر الا اول الالباب صدق الله العظيم الجامع لاحكام القرآن للإمام القرطبي يا معكم محمد ولاء الدين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 توقفنا أمس يا عم بعد أن انتهى الإمام من شرح قوله تعالى قال لم تؤمن من الآية الستين بعد المئتين من سورة البقرة نعم يا ولدي فماذا كان آخر ما قاله الإمام في ذلك كان آخر ما قاله الإمام ما أورده عن ابن عطية من أنه لا يجوز على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مثل هذا الشك فإنه كفر والأنبياء متفقون على الإيمان والبعث. فتح الله عليك يا ولدي. نستطيع الآن أن نواصل لقائنا مع الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي. والأنا يا إخواني ننتقل إلى قوله تعالى. قال بلا ولكن يطم إن قلبي. أي سألتك ليطمئن إن قلبي. بحصول الفرق بين المعلوم برهانا والمعلوم عيانا والطمأنينة اعتدال وسكون فطمأنينة الاعضاء معروفة كما قال عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكع، وطمأنينة القلب هي ان يسكن فكره في الشيء المعتقد والفكر في صورة الاحياء غير محظور كما لنا نحن اليوم أن نفكر فيها إذ هي فكر فيها عبر فأراد الخليل أن يعاين فيذهب فكره في صورة الإحياء وقال الطبري ما عنا ليطمئن قلبي أي ليوقن وحكي نحو ذلك عن سعيد بن جبير وحكي عنه ليزداد يقينا وقاله إبراهيم وقتادة وقال بعضهم لأزداد إيمانا مع إيماني قال ابن عطيه ولا زيادة في هذا المعنى تمكن إلا السكون عن الفكر وإلا فاليقين لا يتضعض وقال السدي وابن جبير أيضا أولم تؤمن بأنك خليلي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي بالخله وقيل دعا ان يريه كيف يحيي الموتى ليعلم هل تستجاب دعوته فقال الله له لم تؤمن أني أجيب دعائك قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أنك تجيب دعائي واختلف في المحرك له على ذلك فقيل إن الله وعده أن يتخذه خليلا فأراد آية على ذلك قاله السائب بن يزيد وقيل قول النمروذ أنا أحي وأميت وقال الحسن رأى جيفة نصفها في البر توزعها السباع ونصفها في البحر توزعها دواب البحر فلما رأى تفرقها أحب أن يرى انضمامها فسأل ليطمئن قلبه برؤية كيفية الجمع كما رأى كيفية التفريق فقيل له خذ اربعة من الطير قيل هي الديك والطاوس والحمام والغراب ذكر ذلك ابن اسحاق عن بعض اهل العلم وقاله مجاهد وابن جريج وعطاء ابن يسار وابن زيد وقال ابن عباس مكان الغراب الكركي وعنه ايضا مكان الحمام النسر فأخذ هذه الطيرة حسب ما أمر وذكاها ثم قطعها قطعا صغيرة وخلط لحوم البعض إلى لحوم البعض مع الدم والريش حتى يكون أعجب ثم جعل من ذلك المجموع المختلط جزءا على كل جبل ووقف هو من حيث يرى تلك الأجزاء وأمسك رؤوس الطير في يده ثم قال كعالين بإذن الله فتطايرت تلك الاجزاء وطار الدم الى الدم والريش الى الريش حتى التأمت مثل ما كانت اولا وبقيت بلا رؤوس ثم كرر النداء فجاءته سعيا اي عدوا على ارجلهن ولا يقال للطائر سعى اذا طار الا على التمثيل قاله النحاس وكان ابراهيم اذا اشار الى واحد منها بغير رأسه تباعد الطائر وإذا أشار إليه برأسه قرب حتى لقي كل طائر رأسه وطارب بإذن الله وقال الزجاج المعنى ثم اجعل على كل جبل من كل واحد جزءا والجزء معناه النصيب وقوله تعالى يأتيك سعيا نصب على الحال وصرهن معناه قطاعن قاله ابن عباس ومجاهد وابو عبيدة وابن الانبارين يقال صار الشيء يصوره اي قطعه وقاله ابن إسحاق وعن ابي الأسود الدؤلي هو بالسريانية التقطية قال الشاعر فلما جذت الحبل اطت نسوعه باطراف عيدان شديد سيورها فأدنت لي الأسباب حتى بلغتها بنهضي، وقد كاد ارتقائي يصورها، أي يقطعها. والصور هو القطع. وقال الضحاك وعكرمة وابن عباس في بعض ما روي عنه إنها لفظة بالنبطيه معناها قطعهن. وقيل المعنى أملهن إليك، أي اضممهن واجمعهن إليك يقال رجل اصور إذا كان ما إلى العنق وتقول إني إليكم لأصور يعني مشتاقا ما وامراه وامرأة والجمع صور مثل أسود وسود قال الشاعر الله يعلم أن في تلفتنا يوم الفراق الى جيراننا صور فقوله تعالى اليك على تأويل التقطيع متعلق بي خذ ولا حاجه إلى مضمر وعلى تاويل الاماله والضم متعلق بي صر وفي الكلام مطروك فاملهن اليك ثم قطعهن وقرأ قوم فصرهن كأنه يقول فشدهن ومنه صرة الدنانير وقرأ قوم فصرهن ومعناه صيحهن من قولك صر الباب والقلم إذا صوت حكاه النقاش قال ابن جني هي قراءة غريبة وقرأ قوم صرهن بمعنى فاحبسهن من قولهم صر يصري اذا حبس ومنه الشاة المصرى وهنا اعتراض ذكره الماوردي وهو يقال فكيف اجيب ابراهيم الى ايات الآخرة دون موسى في قوله رب ارني انظر إليك فعنه جوابان احدهما ان ما سأله موسى لا يصح مع بقاء التكليف وما سأله إبراهيم خاص يصح معه بقاء التكليف الثاني أن الاحوال تختلف فيكون الأصلح في بعض الأوقات الإجابة وفي وقت آخر المنع فيما لم يتقدم فيه إذن وقال ابن عباس أمر الله تعالى إبراهيم بهذا قبل أن يولد له وقبل أن ينزل عليه الصحف والله أعلم والآن ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم صدق الله. وفيه خمس مسائل الاولى لما قص الله سبحانه وتعالى ما فيه من البراهين حس على الجهاد واعلم ان من جاهد بعد هذا البرهان الذي لا يأتي به الا نبي فله في جهاده الثواب العظيم روى البستي في صحيح مسنده عن ابن عمر قال لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي زد أمتي فنزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي زد أمتي فنزلت إنما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب وهذه الآية لفظها بيان مثال لشرف النفقه في سبيل الله ولحسنها وضمنها التحريض على ذلك وفي الكلام حذف المضاف تقديره مثل نفقه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة وطريق آخر مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل زارع زرع في الأرض حبة فانبتت الحبة سبع سنابل يعني أخرجت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فشبه المتصدق بالزارع وشبه الصدقة بالبذر فيعطيه الله بكل صدقة له سبع مئة حسنة ثم قال تعالى والله يضاعف لمن يشاء يعني على سبع مئة فيكون مثل المتصدق مثل الزارع إن كان حاذقا في عمله ويكون البذر جيدا وتكون الأرض عامرة يكون الزرع أكثر فكذلك المتصدق إذا كان صالحا والمال طيبا ويضعه موضعه فيصير الثواب أكثر خلافا لمن قال ليس في الآية تضعيف على سبع مئة على ما نبينه إن شاء الله تعالى المسألة الثانية قوله تعالى كمثل حبة الحبة اسم جنس لكل ما يزدرعه ابن آدم ويقتاته وأشهر ذلك البر فكثيرا ما يراد بالحب ومنه قول المتلمس اليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوسو